Stowu, stowu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.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 نعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى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 هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثة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 تا وللا وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم الله أكبر الله Semi'Allahu liman hamidah Rabbana wala hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar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 بأن كل فضل لله وأن كل منه مردها إليه قال الله تعالى أَمَّنْ أم خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بَهْجَةٍ ما كان لكم ان تنبتوا شَجَرَهَا اله مَّعَ الله بل هم قوم يعدلون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 قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البدر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع الله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 اللهم اغثنا غيثا مغيثا سحا مجللا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اللهم سقيا, اللهم سقيا رحمه اللهم سقيا رحمه اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم اغثنا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 ووفِّق جميع ولاه أمور المسلمين إلى العمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين عباد الله اقلبوا أرضيتكم تأسياً بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدوا الصلاة وأدوا زكاة أموالكم واصلوا الأرحام وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون